الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس المتجدد الموسوم بالعورة الوسخة نسأل الله عز وجل وهو لي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نقهور. تكلمنا على مضي درسين مضيين عن الترهيب من الشرك فعلا لابد ان يقوم, يقوم لك في قلبك شاهد يشهد حقيقه عفا ونتا وسوء الشرك حتى ينفر منه وقلنا ان الشرك نهي عنه في الشريعه و... وبل ونهي عن زرائعه اللي هو بيسمى الشرك الأصغر قلنا الشرك الأكبر وصرف العبادة رأسا لغير الله أن تزعى الله ندا وهو خلقه الشرك الأصغر بقى عنوانه ما كان زريعا للشرك الأكبر حتى دي الطرق الموصلة للشرك الأكبر وإن كانت ما دخلتش لسه يعني لسه واحد وقف بعيد. ومع ذلك هاتت الشريعة بالنهي الشديد عنها ليه؟ عشان لا تقترب من الشرك الأكبر لا تقترب منه بمجرد اقتراب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى آآ يتخذ آآ يتخذ بينه وبين الحرام سترًا من حلال لا يخرقه. لا يمنع بعض الحلال لا يخرقه حتى لا يدخل في الحرام. فما بالك بقى بزرائع الحرام اللي هي المفروض مفروض هي كملحة من الحرام أو هتبقى من عنها فيها ما هو يكره وفيها ما أي ايه ولذلك قال حافظ حكم رحمه الله في السلم والثاني شرك أصغر هو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه اقسام بغير الدال كما أتى في محكم الأخبار القسم الشرك الأصغر الذي هو ذريع على شرك الأنبياء الرياء. الرياء الذي طلع على العمل ليس من أصل العمل من أصل العمل ده شرك أخر وأنه يقوم لي عبد خلاص. لكن ما طرأ على العمل وهو قد أخلصه لله عز وجل هذا من, من, من الشرك من الزرائع إلى الشرك فكان شركا أصغرا تنفيرا منه وتحريما له ونهيا عنه ولذلك جاءت الشريعة بسبب الزرائع للشرك ذاته ومنها أنه سمى الزريعة شركا لكنه أصغر فكل زذعة للشرك يسمى بالشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله ومثل الرياء قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم قال لما لك قال أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية وذكر في رواية الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال وقال في هذه النواية الشهوة الخفية قال وما الشهوة الخفية يا رسول الله قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه قال أخوى فأخاف عليكم خلي بالكم يا إخوة خلي بالكم الخطورة الأمر اللي حدقين فيه والله هذه فتا العمياء شديدة فتا العمياء شديدة شو بيقول إيه عليه الصلاة والسلام بيقول لك أخوى فأخاف عليكم قال الشيخ سعد بن عتير. رحمه الله في اطار التلبيب شرح كتاب التوحيد قال فيه ما فحواه وتامل انه يقول اخوف واخاف عليكم فيكلم بذلك الصحابه فهو يخاف عليهم من هذا الرياء ومن هذا الشرك الخفي فكيف نقول نحن اذا كان بيكلم اللي هم اكابر اولياء الدنيا مقدم الاولياء أفضل ناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك خاف عليهم عليه الصلاة والسلام من من الزريعة للشرك الأكبر فما بالك اليوم لمن يدعوك للشرك الأكبر خاف الزمان وما نابانا فيه ومواقع فيه من الفتن نسأل الله عز وجل أن يسبق بين الفتن ما ظهر منها وما بطن ولذلك فإن دعوة ليست من الإسلام في شيء ولا من الدين في ظلم ولا فهم صاحبها خبط خط عشواء وركب متن العمياء فضل وأضل نسأل الله عز وجل مسألة غاز خطورة يواليس. وكما قال عمر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ركبة من القوم أقول وأبي وأبي. فقال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو لا. أو قال لا يحلف لا تحلفون بآباءكم. من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمد. قال عمر فما حلفت بعدها بعد ذلك ابدا لا حاكيا ولا يعني حتى ما قالش الحج والله ده كنت بحكي لك انا بحلف فما حلفتش يقول حلفت والله بس ما ايه يقولش خوفا خوفا وتسديدا لهم النفس اى التي بايعوا عندها وقال الحديبية لقد رضي الله عنه ان يكون تحت الشجرة قال أهل السير ان عمر رضي الله عنه راى بعض الناس أن يصلي عندها وكان يصلي عندها فخاف من ذلك على الاول خاف من ذلك على التبر من الشرك والحقر عملي فخاف على الشجره فلا يضر ما هي او قال فلم ندم هي وفي روايه سعيد سعيد بن سعيد رضي الله عنه قال فاصبحنا لا ندري اين هي ما عرفناش علي بالضبط بالظبط انساهم الله عز وجل هذه الشجره او قيل قطعه عمر المهم ان هذا سد لهذه الفجعه الى الشرق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيلوا تعليم في في في, في أن عمر رضي الله عنه وجد رجل يصلي وبجواري الرجل جالس هاي الهديين فضربه امره بالدرع راح نزيله بالجلدة اللي معاه ليه خشية ان يكون ايه بيصلي لك يا انا ولا ايه بيزيل لك طب ها بيزيل لش والله دواما طبعا درعونها مش ممكن يجون بيزيل لطبعا ولكن زريعة الى الشكل فان يدخل من ذلك واحنا حكينا في الـ في الـ في الدروس الفائته قصة عبادة غير الله عز وجل كانت ازاي ان عملنا صورة لود وسواع ويغوث ويعوق وانس بس فجالسوا عندها يذكرون بعض مناقب هؤلاء وكيف كانوا فينا وكيف نقعد نبكي شويه وحكايه تدرج الأمر حتى عبدت سراعا وعتفكر أنه إحنا في أول السلسلة دي إخوة أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال في قوله الله عز وجل قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنوب وبني أن نعبد الاصنام قال إبراهيم النخعي فمن يعمل البلاء بعد الخليل مين يأمن بقى إسلام إبراهيم نفسه يرتجح يقول عبوش يا رب ما عبدش الخلف يبراهيم الخليف وانتو عارفين ثقل يعني اين لم يقول سيدنا إبراهيم ومع ذلك يقول يا رب ما عبدش الخلف يا ربي يسلم ليه الدين وما أعشف الفتنة دي وأقع في هذه الفتنة يقول ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم مين بقى يأمن على نفسه بقى أنه يقع في الشكل مع الزمن إبراهيم عشان تتفعل أنا تتفعل فيه وبعدين تولي معلش فتنة إبراهيم قد رضي الله وعنها كره العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن مسلم وغيره كره العلماء ان يصلي وبينه يديه التنور الفرن مفتوح الكاره ذلك طب ليه قال ما عشان ما يبقى بيزق النار ما هو والله ما النار؟ هو مش قصده الكلام ده لا انا بساق هذه الشجرة اقطعها طاعها من بدايتها شايف ازاي خطوره الامر ده ده ما بيتكلمش على الشر ده بنتكلم عن الذريع اللي ممكن تفضي اليه وفي صحيح مسلم أن هذا شريف رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكن بأبي الحكم فقال ما سبب كريتك بأبي الحكم فقال رسول الله كنت أقضي بين الناس الجاهلية فيرضون بذلك كان بيصلح يعني فقال النبي أن هذا الحسن هو بأن الحسن بالصلح لحسن حد مفتاري يقول لك إن الحكم قال ما نظل حسن حكم قال ما نظل شرق لكن الصلحة أوسع من دائرة الحكم ولذلك جرى الناسوا فيه بالمصالحة كل الطبقات وكل الأنواع وكل الكفار ومثلون كله بيأخذوا أعرفهم بالمصالحة لأنه شيء من الصلاة عقد عقل طراب. بخلاف الحكم الذي هو الفصل فبقال ابن حضر وزيره رحمهم الله فقال نبيه إن هذا لحسن هل عندك أبناء قال نعم ثلاثة قال من أكبرهم؟ قال شريف قال فأنت أبو شريف إن الله هو الحكم وإليه يرجع فيه الحكم. فيه على. هو مش متصور أنه هو يعني هو اللي بيحكم في الكون ولا حاجة أبدا ولا عنده داعات لا مسلم صحابي جديد لكن لا حتى لحد هنا حتى الأمر ده يقطع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنعوا الأثناء أقضى القضاء وشاهان شاه احنا اسوء الأثناء حتى ما نسميش كده ان نسمي افضل الخضار ليه لأن أقضى من يقضي لا انشاء الله العظيم وملك الملوك شاهنشاه يعني ملك الملوك وملك الملوك هو الله عز وجل طب انا ما اقصدش برده اقول لا ما تقولش ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فقال السيد الله قلوا بقبلكم ولا يستزينكم الشيطان السيد الله لذا قال بعض آل العلم، ويستحب لك إذا قيل لك أنت سيدنا أن تقول السيدنا. كما قال النبي عليه الصلاة على والسلام. شاف العذين، الملك المتصارف هو الله عز وجل. أنت أنا مش مزع من أن مالك ولا متصرف ولا حاجة، لكن خشيت ذريع ذريع إلى هذا ال إلى هذا الشكل وشوف بقى الكلام الكلام العظيم جدا اللي بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ثبتنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وقت طلوع الشمس ووقت الغروب عارف حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ذكرناه لما عن الفتوه لما قال ان انا كنت اعلم في الجاهليه ان خراشه على على ضلاله واولاده على شيء كده ااا كانوا يعبدون الاوثان ينسوا على شيء وكانوا يعبدون عثمان قال لما رضع عن السلام وسألوا عن الصلاة فقال ايه اصلي حتى اذا ما طلعت الشمس كانت سمسلا الشمس تقضى فامسك عن الصلاة. فان اذا احنا اذن اه يسجد دماغ تشرق بين قرنين الشيطان ويسجد وإنها... لما نهى عن قبل الظهيره واكبر عن الصلاه عنده فده عندكم فات الحديث المشهور انت عارفه اللي فيها نهي عن الصلاة الاوقات طلوع الشمس الى ان ترتفع وغروب الشمس الى ان تغرب تماما وقائم الظهيره اللي يكون كل الشيء مثله قال ابن زبير رحمه الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا ذلك الناهل بأنها تطلع وتغرب بين قرنين شيطان وأنها حينئذ لها الكفار بس يقول ابن ثانية بقى يقول ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغربها بين قرنين شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها ثم عدنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لماده المشابهه ومن هذا الباب انه اذا صلى الى عود او عمود جعله على جانبه الايمن ولم يصمد له صمدا خلي بالك شوف ايه اللي ده بيقول حسما لماده المشابهه انك تتشبه بالكفار اللي بيسجده في الوقت ده وانت كمان تسجد زيهم يوم يقع ده في قدك فكتر ولا اعوذ بالله ولذلك يا اخو هي جت من الديمقراطيه دي ما هي مشابهة بالكفار هما هم اللي عملوه وعادوا لكي الثورة اللي مش عارف حالة لكيه وعملوه واشنقوا اخر اسفين ببقى مش عارف اخر وفسروا الدين عن الكنيسة عن الكنيسة عن الحياة السياسية وراحوا كشفوها منهم تشبهوا بالكافية يقول رحمه الله ومن هذا الباب انه اذا صلى الى عود او عمود جعله على جانبه الايمان ولم يصمد له صمدا ما اتخذيش واقف كده العمود كده في وسط بسمه كده لما تصلي الا سارية نزله على حجيبي العين يقف كده على على على على جنب كده عشان ميبقاش وش وش وش عمود مع ان دي سطرة, سطره سطره سطره يعني ده الصوت بتاعه الصلاه لا برده عطاه موقعه خلي بالك اوعى شايف اخوه الترهيب شكله يمين اللي من, من شرب انا زي ما قلت لك في الدرس اللي فات احنا عاوزين نوصل الى الى جمله ان احنا نتريع لما نسمع كلمة الشرك نتريع نتريع ونبعد نبعد عنه بيني وبينه بعد المشلقين كبئس القريب مش هذه الجرعة عليه والدخول فيه ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله الأصل اللي حتى تقول لك لك عن سيدنا عمر لما جربه لأنه يعني أنه يسجد بين يدي الرجل مع ان انت ممكن تتخذ وقتك في صوتك وينتقل لك غلبك انا كان بقول ايه خلي بالك خلي بالك من الامر ده الى ان قال رحمه الله قال رحمه الله ايضا في نفس في نفس هذا الموضع ااا يلك اهو. انت تعطي تفكر الله عزيزي. انا اشتكت. حد ما كمان الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعود موضوع السماء كما تتكلم على مسائل بعد ايه اصنام وعباد واحوال في قال في, في حديث ذات انوال عارف حديث ذات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين يقولون لها ذات انوال ذات الواصل ما هو النوت النوت و المناط و كده اللي التعليق فكان ال ال الكفار بيعوضوا عندها ويعلقوا عليها السيوف يقولك اننا تبرك بيها وهم تريني حالب بقى الانتصر وبتاع المسيوف تعليقت عليها شوية بقى السيوف بقى فيها ايه باركة كده من الحالب و المنتصر على نتبرك بالشجرة دي فالصحابة كان فيهم حديث سيبنا الواقب الليسي كان حديث عهد الإسلام يكوننا حديث عهد الإسلام و كده فمرضنا على هذه الشجرة فقال القوم دولك من الحديث عادة الإسلام لسه مسلمين ومسلمين مكة اللي هم أستوى سعى سعى مكة فقالوا إيه؟ فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ده بقى قد قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له مالها لتتبعون سنن من كان قبلكم شبر بشبر وزراعة بزراع، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم هذين بالكفار في اتخاذ شنرة لا قفوق عليها معلقين عليها استحاتهم، إهلاب تاني شو بيقولي، بيقول فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشاهدة بالكفار. باتخاذ شروط انكم تقفوا عندنا ومحددين عليها عقبالا مشابه بس وما قالوش عايزين نقبض حاجة زي مهال قالوا ما قالوا الشاطب رحمه الله قال ان هم ما ما سهلوش العباده بيسهلوا صاحب الشارع قال ممكن يعني وهم حضروا الاستاذ قال له ده ممكن وانتم عارفين يا اخواننا ان التبرع بالاشياء هو موجود فانت تتبرع بالحاجه اللي عندك فهناك وتتبرع باخر الاكل اللقمه ال اللي هو بتاكل على على على حوافظ الصحراء وقلب الصحراء ما تاكلش منها ان البركة بتنزل فيه وانت اصلا بتبتمس البركة يعني من الممكن ان يكون المؤمن له بركة يعني ممكن يكونوا هم استالوا كده ده مشروع ولا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزاد الزاجر شوف قال ايه وجرد مشابكير لل للكفار في اللي بتخرج شهر وتنقفون عليها معلقين عليها استحتهم فهو ذلك من الشيء اين واحنا برضه هنقول احنا كمان كده بيقولوا الذكاء ان احنا هناخد عن النوم يعلقوا على النوم على يقولوا بس ممكن تعملوا الشجره متربطه زي المشكي ما بيعملوا وتتعوض ترجع للشكه بس شوف الشكه بعينه فهنقول زي ربنا رحمه الله ما قال خائف من الله تبيح الله سبحانه فكيف ما هو من ال من ذلك وهو الشرك بعينه الى ان قال رحمه الله ومن ذلك آآ آآ عدة, عدة امكنه في دمشق مثل مسجد يقول له الكفر فيه تمثال يقول انه كفر علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى هدم الله ذلك الوثن ولا زال يحكي عن مسائل اتباع الكفر من كفر ساعات ان شاء الله ما نتكلم عن هذه الاحكام الى ان قال وفي الحجاز منها مواضع ثم ذكر كلاما طويلا في نهله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور فقال طبعا صلى الله عليه وسلم اللهم عيدا ولما ذكرت ام حبيبة رضي الله عنها ومسلمة لما كانوا في الحبشه ذكروا ايه قالوا ده احنا كنا في كنائس وكنيسه تصليوا بيحكوا كده ده لو طبعا في, في سياق الموت في المرض الذي مات فيه فكان يضع قرقه على وجهه فرح شايل القرقه وقال اولئك شراء القوم او شباب الخلق كان اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا شايف زي؟ فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا عنا في الملك كان بيصلي في وسط القبور بيصلي في موضع ومعرفش ان بيه خبر كانت. وبيصلي. قال فوجدت عمر يقول القبر القبر القبر القبر القبر فسيدنا عنا في مع القمر القمر. فكان يقول سيدنا عمر بيكلمي عن القمر دي. هاي سيدنا ما بروس عالت حالة كده شو عالت حالة عشان قبر حازم. شوف ما استغش لما يروح له. ده عادي اندهلوا من دايين. بشفافية الامر ايه? عندهم ولخوف هذه الأسباب التي تفضي إلى الشرك الأكبر عيزة من الله عز وجل الشيخ الشرك المتنى رحمه الله وعندما ذكر قضية الكبور وغيره قال في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك والدرائع عز وذكر ذلك الشافعي وغيره وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأقرب وعللوا بهذه العلة وقد قال تعالى وقالوا لا تظهن آلهتكم ولا تظهن ود ولا سواعا ولا ولا ويعوقا نصرا وذكر ابن عباش رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه اسماء رجال صلحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قمورين إلى آخر ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فهل تاملت ال ال هذا الموضوع انه مجرد مجرد في نعم كيف ما هو اصلا من هذه من الشكل الاكبر واكثر اكبر فنسال الله عز وجل ان النهي هذا الدرس جيدا وان نقطع عروش الشرك من جذورها واسباب الشرك المتنته اليه و وأن نبصر هذه المسألة بسيرة جيدة فإن الفئمة الحصلت بها كثيرة وعظيمة طيب عايزين نقول بقى, بقى قبل ما نقول أحكام الأمة على من لم يكفر بالطغوط من حيث عبادة غير الله ومن حيث تشريع من دون الله قبل ما نقول لك نقولات العلماء قالوا فيها إيه عايزين نتكلم عن ما هي ما هو عمل الأمة إذا هذه الدواخل التي دخلت علينا في, في, في, في قصص في لا إله إلا الله من, من أصولها وقطعها من جذورها اللي هو الأكبر أعزم بالله كيف صنعت الأمة لأن عمل الأمة يدخل في فهم الحكم كما في القاعدة المستقرة التي أذكرها لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي أسعى الله عز وجل